والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالثاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة من الكواكب وحفظا من كل شيء طال مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دحور ولهم عذاب وغضب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاتفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازل بل عجبت ويذخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 117. واشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 118. من دون الله فاهدوهم إلى طراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤونون